زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ اللَّهِ إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ اللَّهِ مِمَّنْ دُونَ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كنتم صادقين وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ هُمْ